قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ فاعبدوا ما شئتم porém Oh, للن فينا يستنيرون القولا فان تيروا أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا قُم نَغْمُرْ فُنْ مِنْ فَأَقِظْ رَفُمَ مِنْ يَتُنْ تَنْجِي مِن تَحْتِ الْأَنْهَارِ وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من ثم <تصفيق> يخرج لا